ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يستقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يحرصون هو الذي جعل 119. الليل لتسكنوا فيه والنهار مرصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني